121. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْنَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 143. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا হল কুমিনুকুমি সুরক সীমা রুম তুমি হিস فيه سواء, فأنتم فيه سواء خافونهم كخيفتكم أنفسكم كَذَلِكَ نفصل الآيات لقوم يحقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله هم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله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 كل حب بما لديهم فرحون